يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الفصل عقده المصنف ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة تفسير القرآن كما بين ألفاظه. أما ألفاظه فقد تلقتها الأمة. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغه جبريل فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وجبريل تلقاه من رب العالمين ولهذا فهذا الكتاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه ولا لجبريل إلا البلاء وهو كلام رب العالمين في لفظه ومعناه فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى لفظه كما سمعه من جبريل فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الفاظه بخلاف السنة النبوية وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها عن الله عز وجل ب. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا امتن الله عز وجل عليه بقوة البيان وأوتي جوامع الكلم فكان يعبر عن المعاني التي أراد ب أفضل عبارة تدل على المعنى المراد وهذا في السنة النبوية وأما الأحاديث القدسيه فهي أيضا من كلام رب العالمين ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي تصرف لا في ألفاظها ولا في معانيها وإنما قد يفسرها كما يفسر القرآن فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا من كلامه وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من الأحاديث القدسيه فهي بألفاظها ومعانيها من الله عز وجل وأما الأحاديث النبوية وهي التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي وعما أوحى الله عز وجل إليه في بعض المسائل فيعبر بلفظه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الذي عبر عنه هو وحي من الله ولهذا السنة وحي كما أن القرآن وحي لكن السنة النبوية عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بألفاظه ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على المخالفين في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم إما في بلاغه وفي علمه وإما في بيانه أو في قوة إرادته في ضعف إرادته عن البيان. فإذا اكتملت قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة فإنه لا يمكن أن يرد على ما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه شيء من الخلل كما يحصل لبعض الناس الذي قد تكون له قوة علمية لكن ليس له قوة بيان فيأتيه الخلل من جهة ضعف البيان أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من قوة البيان ما يستطيع أن يعبر عما أراد من المعاني التي أوحى الله عز وجل بها إليه فقال مصنف رحمه الله هنا فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظه بين المعاني بشرحه لها وبتفسيره لها وهذا مما يدل على أن جزء من التفسير مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عباس في أن التفسير على مراتب منه ما يعرف بالقرآن ومنه ما يعرف بالسنة ومنه ما يعرف بلغة العرب من لغة العرب قال كما بين لهم ألفاظه يعني بين المعاني كما بين الألفاظ لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليه فإن البيان هنا يتناول هذا وهذا يتناول اللفظ والمعنى وإلا فلا معنى لكتاب ينزل على أمة تضبط ألفاظه ولا تضبط معانيه فلا يكون حصل البلاغ ولا حصل البيان لأن المقصود بهذا الكتاب ليس هو كما يزعم المفوضه أنه متعبد بتلاوته دون فهم معانيه بل هذا باطل قال ابن مسعود ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد منها فالله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليتلى فقط وليتعبد بتلاوته مثل ما هو حاصل في الأذكار الأذكار معبد ب... متعبد بقولها وإن كان هناك لمن تأمل ما فيها من المعاني فهو يستنبط الأحكام لكن الأصل فيها التعبد ولهذا فهذه الأذكار يرددها الإنسان لأنه متعبد بترديدها وبقولها والقرآن يتروها الإنسان ويتدبر فيه ويتأمل معانيه فالمقصود أن البلاغ لا يحصل بمجرد بلاغ اللفظ بل بد من بيان المعنى وإلا لما حصل هناك فهم ولا فقه ولا عمل بكتاب لا يعرف معناه ولهذا قال المصنف هنا يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفضة وهذه مقدمة مهمة جدا يعني تحفز الهمم على البحث عن المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل العجز عن ذلك، بل الأعراض كما ذهب المفوضه قالوا ما أمرنا بهذا؟ يقولون الله أعلم بمراد كلامه، أو أيضا أن ينحرف الناظر في هذا الأمر بأن يفسره بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو تلقي هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى كما اعتنت الأمة بلفظه يجب أن تعتني بمعرفة معانيك كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا. قال رحمه الله تعالى وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ثم قال المصنف وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي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 من هذا التابعي عن القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقرؤونهم القرآن يعلمونهم القرآن أنهم ما كانوا انهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل وهذا دليل على أنهم في تعلمهم للقرآن يتعلمون القرآن ويتعلمون معه العلم والعمل فما كان همهم معرفة العلم بل كانوا يعرفون العلم والعمل وهذا دليل على فقه أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل لبيان العلم والحق وللعمل فمن استفرغ جهده في تعلم القرآن دون العمل به فقد يأتي الأجل وهو لم يعمل فلا يكون ممن عمل بالقران ولهذا كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ما فيها من العلم والعمل لأن القرآن وكل ما ورد في كتاب الله إما آية فيها علم وخبر وإما فيها أمر أو نهي فالأمر والنهي متعلق بالعمل أن يعمل بأوامره وأن ينتهى عن نواهيه وإما أن تكون متعلقة بالإخبار كما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء السابقين وما أخبر الله عز وجل عن ما يحصل يوم القيامة فالإيمان بالقرآن في هذا المقام هو أن يصدق ما جاء فيه من الاخبار ما جاء فيه من الأخبار ويعتقد أنها حق وكذلك أن يعتقد أن ما جاء فيه من الأوامر والنواهي أنه يجب أن تلتزم ولهذا مدار الإيمان على هذا هو التصديق بالأخبار وتحليل الحلال وتحريم الحرام وأما التقصير في العمل فله تفصيل بعد ذلك لكن لا بد من هذا في الإيمان ولهذا ذكر العلماء في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا حقيقة الإيمان فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتعلمون العلم والعمل فإذا كانت آيق في العلم عرفوا مقصود ومدلولها وعلى أي شيء دلت وهذا من العلم وإذا كانت في الأوامر أو النواهي عرفوا ما هو الشيء المأمور به وما هو الشيء المنهي عنه امتثلوا العمل فتعلموا القرآن وتعلموا العلم والعمل وهذا خلاف ما عليه الآن متأخرون كما تلاحظون أنه يبدأ بحفظ القرآن وقد ينتهي المتعلم من حفظ القرآن وهو لا يعرف شيئا من الأحكام ولهذا تلاحظون الخلل الموجود في بعض من يحفظ القرآن أنه قد ينحرف بخلاف ما كان في عصر السلف خاصة في عصر الصحابة فإن الذي يكمل القرآن بل يحفظ شيء من القرآن يكون لديه من الفقه بقدر ما قرأ من القرآن بل حصل هذا الانحراف في وقت مبكر كما حصل من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أن أنهم يقرؤون القرآن ويقيمون ألفاظا ولكن لا يبلغ صدورهم وليس لهم تدبر ولا فهم ولهذا ضلوا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به مع حفظهم للقران وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يقيمون القرآن كما يقيم يقام السهم ومع هذا لا يعملون به أن يضبطون الفاظه ولا يعرفون معانيه بل يخالفونها والمقصود هو ضبط القرآن لفظا ومعنى فاللفظ متعلق بحفظه والمعنى متعلق بالفقه والفهم ثم بعد ذلك امتثال العمل بالقرآن قال قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا أي أنهم تعلموا القرآن وتعلموا ما فيه من العلم والعمل والقرآن إما مشتمل على العلم وعلى الخبر وإما على الأمر والنهي ولهذا يقال أن هذا من باب الخبر وهذا من باب الإنشاء فالقرآن مشتمل على هذا وهذا والإيمان بالقرآن الإيمان الصحيح لا بد أن يتضمن الأمرين وهو أن يعتنى بما جاء فيه من العلم والعمل قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة لأن ضبط القراءة وما في الآيات من العلم والعمل والامتثال يأخذ وقتا طويلا من هؤلاء فكان أحدهم يبقى في الصورة الوقت الطويل حتى يضبط هذه الصورة نعم قال رحمه الله ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في أعيننا وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك نعم هذه نماذج من فعل السلف قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا قرأ ليس مجرد قراءة وليس مجرد حفظ ولكن على الطريق التي ذكروها أنهم ما كانوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلم ما فيه من العلم والعمل فلهذا إذا ختم أحدهم البقرة وآل عمران حفظا وفهما وامتثالا للعمل قال جل في أعيننا جل في أعيننا يعني أصبحت له مكانة وجلاله في أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فقههم قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك وهذا أيضا مثال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وهو معروف بجلده وشدة حرصه على الخير أنه حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين وهو يحفظ البقرة لكن على الطريقة التي ذكر التابع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نعم هذا في بيان أن القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أي ليتفهموا آياته. والتدبر قيل هو النظر إلى دوابر الأمور يعني الذي ينظر إلى عواقب الأمور ودوابرها يقال أنه متدبر وهذا يتضمن أن ينظر في أول الآية وفي آخرها وفي سياقها وما قبلها وما بعدها فهذا هو حقيقة التدبر أنه يتدبر ولهذا المتدبر هو الذي ينظر إلى دوابر الأمور وإلى عواقبها وحسن التدبير هو الذي ينظر إلى العواقب بعض الناس إذا نظر إلى شيء نظر إلى عواقب الأمور فيقدر حالا له بعد هذا إذا فعلت كذا ما هي النتيجة فينظر إلى عواقب الأمور فهذا يسمى حسن التدبير والذي لا ينظر إلا إلى الشيء أمامه لا يكون متدبرا فكذلك التدبر للقرآن هو أن ينظر إلى معاني هذه الآيات وما قبلها وما بعدها فيكون متدبرا ولهذا كان بعض السلف يقرأ الآية ويرددها كثيرا ليتدبر لأنه كلما مر عليها تلاوة تدبر فيها معنى فمره يقرأ الآية وينظر إلى معنى في أول الآية ثم يقرأها مرة ثانيه وينظر إلى معنى في آخرها ثم يعيد ويجمع بين الأمرين ثم ينظر إلى ما قبلها وما بعدها ولهذا من تأمل تفسير السلف خصوصا تفسير ابن عباس ومن بعده ومن أخذ عنه من التابعين يدرك أن كثير من التفاسير لو تأمل متأمل يقال كيف قيل بهذا التفسير وقد لا يظهر لنا الآن أن في هذه الآية دلاله على هذا التفسير لكن لو تأملت ما قبل هذه الآية تدرك يعني المعنى الذي أخذه واستنبطه المفسر عندما فسر هذه الآية بهذا هذا عن طريق التدبر لمعاني القرآن ان نبهنا على نماذج من هذا في السنة فإن الأمور المتقابلة يدل بعضها على بعض فانظر بين المتقابلات تتنبه للقسمة وإلى بعض الأحوال التي لا ينظر إليها من فسر اللفظ فقط نعم قال رحمه الله وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبر القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن نعم هذا أيضا فيما جاء في الحث على تدبر كتاب الله عز وجل قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن إذن التدبر له مرتبتان المرتبه الأولى فهم المعنى والمرتبة الثانية هو أن يجمع بين هذه المعاني وبين هذه الألفاء وأن ينظر إلى مفهوم هذا اللفظ ولهذا من رزق هذا الأمر يرزق علم غزير عن طريق تدبره ولهذا كان العلماء ينظرون إلى المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ولهذا استنبط العلماء الكثير من الأحكام بالنظر إلى مفهوم المخالفة وهل مفهوم المخالفة يعمل به أم لا وللعلماء كلام يطول في هذا وكذلك دلالة السياق فإن السياق قد يدل على معنى لا يتنبه إليه من ينظر إلى اللفظ ولهذا الحرف كثير من الناس في هذا الباب لنظرهم إلى دلالة اللفظ فقط مثل من ينظر إلى الخير في كتاب الله عز وجل فيظن أن كلما ورد هذا اللفظ أنه يراد به معنى واحد مع أن الخير يتنوع معناه في كتاب الله عز وجل فقد يراد به الدنيا وقد يراد به الحسنة وقد يراد به الثواب وقد يراد به معنى آخر فهذا يعرف من دلالة السياق هذه لفظة واحدة لا يمكن لمن نظر إلى تفسير هذا اللفظ أن يدرك هذا المعنى إلا أن ينظر إلى دلالة السياق وكذلك دلالة السباق يعني وهو ما يسبق هذا السياق من دلالاتهم معاني، وكذلك دلالة النص النصوص الأخرى، فإن كتاب الله منزع عن التعارض، فلا يمكن ما توهم بعض الناس هنا أنه مثبت يأتي في موطن آخر ويكون منفي، فلا بد أن يكون هناك فرق بين ما يقال أنه هنا مثبت وأنه منفي في مكان آخر، وكذلك دلالة الأصول وقواعد الشرع. مثل دلالة النصوص على أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله من الذنوب فإذا ما جاء في بعض النصوص ما يدل على أن بعض الذنوب لا يغفره الله فهذا لا بد أن يكون له معنى وهو المقصود أن هذا الأصل يرد هذا المعنى الذي يفسره أو يقول به المفسر إذا ما تأمل الأصل فإنه يجد أن هذا يعارض هذا الأصل قد سبق التنبيه في شرح الأحاديث خصوصا في الأربعين النووية أن العلماء فسروا بعض الأحاديث بتفسيرات قد يظن الظان أنهم خرجوا عن المعنى القريب إلى التأويل وهم في الحقيقة إنما يطلبون موافقة الأصول لأنه لا يمكن لنص أن يخالف الأصول وقواعد الشريعة فيكون لا بد أن يكون له دلالة مثل الطهور شطر الإيمان هذا أشكل على العلماء كيف يكون الوضوء هو شطر الإيمان وإنما هو شرط لصحة الصلاة والصلاة هل هي شطر الإيمان في بالنظر إلى القسمه فتكلم العلماء في هذا وخرجوا هذا اللفظ تخريجات متنوعة طلبا لموافقة الأصول نعم قال رحمه الله وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه نعم كذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي أنه نزل بلسان العرب بلغه العرب ثم قال لعلكم تعقلون ولعل إذا وردت في كتاب الله عز وجل المقصود بها تحقق الشيء أي أنه قرآن نزل بلغتكم فأنتم تعقلون إذا ما تدبرتم القرآن قال المصنف رحمه الله عقل الكلام متضمن لفهمه عقل الكلام متضمن لفهمه لأن العقل هو الإدراك ولا يمكن أن يكون هناك تعقل للقرآن دون فهم ولهذا إذا لم يحصل للإنسان الفهم فهو معذور إذا لم يفهم الإنسان فهو معذور كالذي لا يعقل فلاحظوا الجمع بين ما ورد في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال والمجنون حتى يعقل لما رفع القلم عن المجنون لأنه لا يعقل ولأنه لا يفهم فإذا هنا مدار الحكم على الفهم والعقل ولهذا ذكر العلماء في مسألة العذر بالجهل أن كل من يجهد أو من يقف على النص ولا يفهم فإنه معذور إذا استفرغ جهده ووسعه في الاجتهاد لأن مدار الحكم ومناط الحكم على الفهم وقد ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره من العلماء ومنهم من نقل الإجماع على أن مناط التكليف على الفهم والعقل ولهذا عذر الصبي لأنه لا يميز ولا يعقل وعذر المجنون كذلك وكذلك الاعجمي الذي لا يفهم الخطاب وهو من الذين يدنون على الله بحجه يوم القيامة وكذلك المعتوم فهؤلاء إنما عذروا لأنهم لم يفهموا فإذا لا بد من الفهم ولا يتصور أن يكون هناك تعقل وتدبر بدون فهم ولهذا لما فقد بعض أهل العلم بل الأئمة الكبار فقدوا الفهم لبعض ألفاظ الكتاب والسنة حصلت لهم أخطاء كبيرة مع مكانتهم في العلم لأن أول مراتب العلم هو الفهم لللفظ فإذا عرف اللفظ استطاع أن يتدبر وأن يفهم ثم على ضوء ذلك يحصل له تصور الصحيح للنص وإلا إذا فقد الفهم فإنه لا يمكن أن يكون هناك تعقل وتدبر لمن لا يعرف ألفاظ الكتاب والسنة قال رحمه الله ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك نعم المقصود من كل كلام هو معرفة الألفاظ معرفة المعاني مع الوقوف على اللفظ فكل مخاطب كل متكلم يحب أن يعرف مراد كلامه واولى الكلام بمعرفة المعاني ومعرفة ما تضمنه من احكام هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل وهو تشريع للأمة فيه بيان الأحكام والحلال والحرام فلا يمكن أن يكون هذا القرآن الذي تضمن هذه الأحكام العظيمة أن الله عز وجل خاطبنا به لنعرف الفاظه ولنكلوه دون أن نتدبر معانيه قال رحمه الله وايضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم هذا أيضا من التمثيل الذي يدركه عامة الناس في أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه أي لا يطلبوا شرحا وإنما يقولون اكتفينا بما فيه وبما جاء فيه ولهذا درج العلماء على شرح الكتب وكذلك أهل العلم يسألون عما أشكل من الكتب والكلام وهذا من قديم كما عرض مجاهد القرآن على ابن عباس يسأله عن كل آية وعن معناها وهذا طلب للشرح والتفسير كذلك الكتب كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتنى العلماء بضبطها، بضبط ألفاظها وبشرح معانيها ولهذا لما لاحظ بعض أهل العلم وبعض الأئمة أن بعض الناس همتهم في طلب الحديث ومعرفة الاسانيد دون التفقه في المعاني ذموا هؤلاء حتى قال بعضهم إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله هم لا يقصدون بهذا معرفة الأسانيد التي بها يعرف الصحيح من الضعيف لكن أصبح للناس مبالغه في طلب الأسانيد وفي تتبعها دون التأمل لما ورد في هذه الأسانيد من المتون والتفقه في ذلك ولهذا تلاحظون أن بعض من اكتفى بذلك من رواية الحديث لم يحصل له الفقه والفهم الذي حصل للفقهاء بل ذكر شيخ بن تيمية أن المصنفين في السنة ليسوا على درجة واحدة فذكر منهم انهم من صنف عن فقه وذكر منهم الإمام البخاري والإمام أبو داود وكذلك الإمام أحمد فهؤلاء تصنيفهم وكذلك النسائي. فجمعوا بين التصنيف في الحديث مع الفقه وبعضهم جمع الأحاديث واعتنى بها لكن لم يكن لهم من الفقه ما لهؤلاء وهذا لا يعني أن هؤلاء الذين صنفوا وكانوا دون ذلك أنهم فقدوا الفقه بالكلية لكن من العلماء من له فقه وفهم مع رواية الأحاديث فهو إمام في هذا مثل الإمام البخاري ولهذا لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث لجمعه بين العناية بالأحاديث وضبطها لفظا ومعنى ولهذا كان ترتيبه للصحيح وفقه في ترتيبه كان محل دراسة مطولة للعلماء وما زال العلماء يستنبطون الأحكام من تراجم الإمام البخاري فالمقصود هو العناية بالألفاظ والمعاني ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أنه من المعروف أو من الممتنع أن يكون هناك كتاب في الطب أو الهندسة أو في علم من العلوم ياخذه الناس ولا يهتمون بشرحه ولا يطلبون شرحه وبيان ما فيه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو اسمتهم اسمتهم ليست بتلاوة القرآن فقط وإلا لعصم الخوارج وإنما بفهم القرآن وبمعرفة ما جاء في القرآن ولهذا القرآن يدل على العلم ويدل على الفقه فإذا كان الذي يأخذ القرآن هو يأخذه بمجرد الفاظه ولا يعرف معانيه لم يكن هذا من الفقهاء وإنما هو من القراء الذين يقرؤون القرآن وليس لهم ذلك الفهم كما وجد الآن في هذه العصور من يكون له تخصص في القراءة لا يكاد يعرف شيئا من الأحكام حتى أحكام يعني الأحكام متعلقة بالتلاوه مثل سجود التلاوة لا يعرفها فوصل الأمر إلى حد أن أبسط الأحكام يعني مما يتعلق بأحكام الشرع حتى أحكام التلاوة يعني وهل القرآن يعني عند تلاوه القرآن يشترط لذلك الطهارة أم لا كثير من القراء قد لا يكون له معرفة وقوف على وجه التفصيل كما له ذلك التفصيل الذي يقف عليه في أحكام القراءات هذا مما يدل على وجود الخلل وإلا فأول الناس بالفقه هم أهل القرآن يعني. قال رحمه الله ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر نعم قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا لأنهم جمعوا بين العلم بلفظه ومعناه وكلما قوي العلم كلما قل الخلاف وكلما قل الخلاف قل العلم كثر الخلاف مثل ما هو حاصل الآن، فالخلاف كثير لقلة العلم، ولهذا نلاحظ أنه كلما علت درجة الرجل في العلم قلت مخالفته للعلماء، وكلما جهل كان أكثر مخالفه، فعصر الصحابة إذا وجد الخلاف فهو قليل بالنسبة لما لمن بعد قال وهو إن كان في التابعين أكثر من في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدها يعني ولو وجد أيضا في عصر التابعين من الاختلاف إلا أنه دون ما جاء بعد ما, ما جاء من بعدهم في العصور من الاختلاف قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ولهذا ما وجد نزاع بين الصحابة كما وجد في بين التابعين وكذلك ما كان في التابعين فهو أقل بكثير مما وجد بعدها ولهذا انقضت العصور الثلاثة المفضلة وليس بين الأمة وبين علمائها نزاع في مسائل أصول الدين وإنما يحصل بينهم نزاع واجتهاد في بعض المسائل العملية والفرعية وأما بعد ذلك العصف وجد النزاع بين الأمة في أصول الدين وفي الأصول العظيمة حتى ظهرت البدع وعمت الناس حتى أصبح في بعض العصور التي جاءت بعد العصور الثلاثة المفضلة اشتبه الأمر على الناس إلى أن وصل الأمر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اشتباه عظيم لا يكاد يعرف السنة إلا قلة قليلة من الناس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 وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره نعم هنا ذكر الشيخ السلام عناية التابعين بتلقي هذا الباب من أبواب العلم عن الصحابة كما حصل من مجاهد رحمه الله في أنه عرض القرآن على ابن عباس يقف عند كل آية ويسأله عن معناها وهذا دليل على أنهم كانوا قد تلقوا هذا التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني أنه يكفي الناظر في هذا الباب ما جاء عن مجاهد لأن هذا التفسير أخذ عن الصحابة عن ابن عباس والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري من دقة شيخ الإسلام ذكر الإمام الشافعي والبخاري وهما من أجلة الفقهاء وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير أي يعتنون بتفسير مجاهد يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره لأن له تميز عن غيره بأنه تلقى عن ابن عباس ولهذا يكرر الطرق عن مجاهد في أوجه التفسير أكثر من غيره نعم. قال رحمه الله والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال ثم ذكر المقصود من هذا أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة أي أخذوا التفسير عن الصحابة قال كما تلقوا عنهم علم السنة كما تلقوا عنهم علم السنة فأخذوا التفسير وتلقوه كما تلقوا عنهم علم السنة قالوا إن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال هذه من دقة شيخ الإسلام أن تفسير التابعين لم يكن كله مأخوذ ومتلق عن الصحابة وإنما كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما أيضا أن الصحابة كانوا كذلك ولهذا لم يكن تفسير ابن عباس الذي ينقل عنه يقال أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تفسير ابن عباس ولهذا قد يخالف في التفسير فيكون الراجح مع غيره لكن الصواب فيه أكثر والتنوع والاختلاف في هذا التفسير من باب التنوع لا من باب التضاد كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام فكذلك التابعون قد يفسرون بالاستنباط ما لم يتلقوه عن الصحابة ولكن هذا هو من استنباط العلماء وما زال العلماء ينظرون في القرآن ويستنبطون منها الأحكام ويظهر بعد ذلك صواب المستنبط لهذا الحكم بدلاله النصوص الأخرى قال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال أيضا يتكلمون في شرح السنة بالاستنباط والاستدلال ولاحظوا قول الشيخ الإسلام الاستنباط والاستدلال استنباط الحكم من النص وليس هذا الاجتهاد هو بمعزل عن النص والاستدلال به بالنص على هذا الاستنباط وعلى هذا الفهم والاستنباط هو استخراج الحكم من النص نعم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 قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير خلافهم في اختلافهم في تقرير أكثر من اختلافهم في التفسير وذلك أن جهود السلف في العلم متنوعة فمنها ما هو من قبيل التفسير ومنها ما هو من قبيل استنباط الأحكام فاستنباطهم للأحكام قد يوجد هناك خلاف في بعض الأحكام. وأما في التفسير فهو قليل لأنه تفسير بكلام الله عز وجل وعامة ما ينقل عنهم هو من التفسير بالمأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ولهذا قل الخلاف بخلاف الأحكام فلهم فيها اجتهاد واستنبار فخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد ثم بين أن ما ينقل عنهم من الاختلاف أنه يرجع إلى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد فاختلاف التنوع هو تنوع العبارات مع دلالتها على معنى واحد واختلاف التضاد هو تباين العبارات في اللفظ والمعنى تباين التفسير أو القول في اللفظ والمعنى ولهذا كثيرا ما يظن أن هناك اختلاف تنوع بين أقوال السلف في التفسير فيتبين أنها ليست مختلفة وإنما اختلافها من باب اختلاف التنوع أي تنوع الألفاء مع دلالتها على معنى واحد ثم ذكر أن هذا يرجع إلى صنفين نعم قال رحمه الله أحدهما أن يعب أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند نعم. قال أن هذا الاختلاف يرجع إلى نوعين أو إلى صنفين أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر أي أن كل واحد منهم يعبر عن المسمى بعبارة تدل عليه فهناك اختلاف في التعبير وفي الألفاظ مع دلالة هذه العبارات على مسمى واحد مع اتحاد المسمى قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في السيف الصارم والمهند في أن هذه أسماء للسيف تنوعت الألفاظ لكن لكنها تدل على معنى على مسمى واحد وهو السيف فذكر أن الاختلاف الذي حصل في تعبيرهم هو من باب الأسماء المتكافية التي بين المترادف والمتباهرة ولنا وقف حقيقة عند هذه المسألة وذلك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله استشكل من كلام المصنف في هذا الموطن قول الشيخ الإسلام أن هذه الأسماء متكافئة بين المترادفة والمتباينة وأنا اقف عند هذا الاستشكال ونبين يعني ما يظهر والله أعلم وأيضا نستفيد بعض الفوائد المنهجية في جهود العلماء في تقرير العلم وهو ما سبق ان نبهنا على بعض المسائل المتعلقة به ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه ل هذه الرسالة قال أن هذا مشكل أو عبارة قريبا منها ثم قال ان هذه الأسماء التي يقال انها متكافئة هي في الحقيقة مترادفة من وجه ومتباينة من وجه كما يقال في أسماء الله عز وجل أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات وهي متباينة باعتبار دلالتها على الصفات وهنا وقف في بيان معنى المترادف والمتباين لبيان وجه ذلك الاستشكال وما يظهر منه اولا الألفاظ والمعاني هي على أربعة أقسام فإذا اتحد اللفظ والمعنى يقال أنها متواطئه مثل لفظ الإنسان في دلالته على أفراده يقال هذا لفظ متواطئ كما يقال في زيد أنه إنسان وفي عمر فهذا لفظ متواطئ في اتحاده في اللفظ والمعنى ويقابل المتواطئ المتباين وهو اختلاف الألفاظ في دلالتها الاختلاف في اللفظ والمعنى مثل الشجر والحجر فهما لفظان متباينان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ولهذا دائما الالفاظ المتباينه يقابلها المتواطئه ثم هناك الالفاظ المشتركه وهو أن يتحد اللفظ مع تباين المعنى مثل العين العين لفظ مشترك بين العين الجارية والعين الباصره بين العين التي تجري وهي الماء فيقال هذه عين وبين العين الباصره وهي العين التي تبصر في المخلوقات فهذا لفظ مشترك بين هذا وهذا ومثل النسيان يطلق على الذهول وعلى الترك فهو لفظ مشترك وهناك أيضا الأسماء المترادفة الأسماء المترادفة وهي التي تتنوع الفاظها وتتحد في مسماها مثل ما ذكر هنا المصنف من الصارم والمهند فهي مترادفة في دلالتها على مسمى واحد ومثل الليث والأسد هما مترادفان تنوع في الألفاظ مع اتحاد في المعنى فإذا الأسماء المترادفة هي المتنوعة في ألفاظها مع دلالتها على معنى واحد والمتباينة هي المختلفة في ألفاظها ومعانيها فشيخ الإسلام يقول إن هذه الأسماء التي ذكر وأنها يكون لها دلاله من وجه ودلاله من وجه اخر مثل اسماء الله عز وجل فهذه من قبيل الاسماء المتكافئه, من قبيل الأسماء المتكافئة ولهذا قال شيخ الاسلام هي بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه فهي ليست مترادفه من كل وجه وليست متباينه من كل وجه ولهذا مثل الآن الصراط عندما يطلق يقال أن الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو القرآن فهذه الفاظ تدل على على معنى وهي وإن تنوعت فإنما تدل على حقيقة واحدة وهو هذا الدين لكن قد يعبر بالصراط المستقيم على أنه القرآن باعتبار أنه هو المبين لهذا الدين وقد يقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو المبلغ فهذه الأسماء التي قال الشيخ الخلسى هي متكافئة ليست هي مترادفة من كل وجه وليست هي متباينه من كل وجه ولهذا يقول العلماء أنها مترادفة باعتبار ومتباينه باعتبار باعتبار دلالتها على شيء هي مترادفة وباعتبار دلالتها على شيء آخر هي متباينه فالشيخ ابن اتمير رحمه الله لما نظر إلى هذه الأسماء أنها تكون مترادفة باعتبار ومتكافئة باعتبار استشكل قول شيخ الإسلام أن هذه اسماء متكافئة قال شيخ الإسلام وهي بين المترادفة والمتباينه فهو رحمه الله استشكل أن تكون هذه الأسماء يقال أنها بين المترادفة والمتباينه وهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه وسبب هذا الإشكال أن الشيخ الإسلام أراد هنا الاسم المطرق الذي يطرق على هذه الأسماء والشيخ بن عثيمين رحمه الله نظر إلى الاسم المقيد وهو في الحقيقة ليس هناك خلاف عند من يقول أن هذه مترادفة باعتبار متباينة باعتبار ليس هناك اختلاف مع من يقول أنها متكافئة لأن الذي يقول متكافئه ينظر إلى الاسم المطلق لها والذي يقول مترادف باعتبار متباين باعتبار ينظر إلى معنى خاص ويضرب لهذا مثال مثال ذلك لو أن ثلاثة رجال أحدهم عالم بمسائل كثيرة والآخر جاهل وبينهما رجل ثالث يعلم ويجهل، فلو قال رجل إن هذا الذي بين الرجلين هو متوسط في حاله بين العلم والجهل فهذا اسم مطلق يقال عالم وجاهل ومتوسط هذه أسماء مطلقة فلو قال قائل إن قولنا أن هذا متوسط هذا مشكل فإن هذا عالم من وجه جاهل من وجه فمثل هذه المسألة هنا فالذي ينظر إلى المعنى المطلق يقول ان هذه متكافئة والذي ينظر إلى المعاني المقيده يقول هي مترادفة باعتبار متباينه باعتبار ولهذا يتبين أن قول الشيخ الإسلام بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينه فلا يمكن أن تقول أن اسماء الله مترادفة وتسكت ولا تقول هي متباينه وتسكت لكن تقول هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار وعلى هذا فقول الشيخ الإسلام أن الأسماء متك... هذه الأسماء متكافئة الصحيح وهي بين المترادف والمتباين لا يمكن أن تطلق عليها أنها مترادفة على الإطلاق أو أنها متباينة على الإطلاق ولكن إذا نظرنا إلى المعاني المقيدة فيكون الأمر كما قال الشيخ بن عثمين رحمه الله إن هذه مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار لكن هذا لا يشكل على قول شيخ الإسلام أنها متكافئه وهذا مرجعه إلى التفريق بين الأسماء المطلقة والمقيدة وهذا حصل فيه إشكال لكثير من أهل العلم حتى في بعض الإطلاقات مثل قول من يقول في بعض الفرق أنهم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه فيقال الأشاعر هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه ويسأل عن هذه المسألة فنقول هذا مرجعه إلى التفريق بين الأسماء المطلقة والمقيدة فهل تستطيع أن تقول هم من اهل السنة؟ ما تستطيع أن تقول هذا وتسكت وإنما تقيد هنا هذا الاطراق بقيد ولهذا يفرق بين الأسماء المقيدة والمطلقة وبسبب هذا حصل الإشكال لبعض الناس في الكلام الكلام له حقيقة مطلقة وهو أن الكلام هو اللفظ والمعنى مجتمع فيه اللفظ والمعنى فمن نظر إلى بعض الإطراقات وهو أن الكلام يطلق على اللفظ على سبيل التقييد أو على المعنى على سبيل التقييد ظن أن هذا هو حقيقة الكلام قد بين الشيخ الإسلام في رده على الأشاعر وعلى المعتزلة أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى فالمعتزلة نظر إلى النصوص في إطلاق الكلام على اللفظ فقالوا هو حقيقة في اللفظ والأشاعر نظروا إلى أطراق النصوص كلام العرب على المعنى فقالوا هو حقيقة في المعنى وهذه كلها معاني مقيدة ففرق بين الكلام المطلق وبين الكلام المقيد ومن تنبه لهذا يتنبه لكثير من المسائل التي يحصل فيها خلاف بين العلماء مثل ما حصل هنا الاستشكال فكلام شيخ الإسلام غير مشكل ولهذا شيخ الإسلام الذي يقول أن هذه الأسماء متكافئة هو الذي قرر في مواطن أخرى أن هذه الأسماء هي مترادفة باعتبار ومتباينه باعتبار لكن باعتبار المعاني المقيدة أما باعتبار المعاني المطلقة فيقال هي أسماء متكافئة أيضا هنا ملحظ مهم جدا في كلام الشيخ بن أثيمين رحمه الله وهو تجرد الشيخ رحمه الله الشيخ بن أثيمين وهو يشرح لكلام الشيخ الإسلام لما استشكل هذا استشكل هذا الكلام وبيّن أن هذا مشكل وهذا مما يدل على تجرده رحمه الله ثم أيضا مسلك آخر في كلامه رحمه الله أنه كان في غاية الأدب مع شيخ الإسلام فإنه قال مشكل أو كلامه أشكل هنا ثم قال إلا أن يكون له معنى آخر وهذا في غاية الأدب مع العلماء وهذا مما يدل على ما سبق التنبيه إليه أن هؤلاء العلماء جمعوا بين أمرين بين التجرد للحق وحسن الأدب مع العلماء ومن وفقني هذا فإنه يوفق لخير كثير وكذلك نحن هنا قد نستشكل ما استشكل الشيخ بن عثيمين وقد يأتي من يستدرك يعني على المتكلم في كلامه فيصوب الشيخ بن عثيمين فيما قال ومع هذا يبقى الاحترام بين أهل العلم وأيضا ينبه على مسألة سبق التنبيه عليها وهو أن أحد بعض المستشكلين أو بعض المنبهين قد يكون دون من يستشكل كلامه من أهل العلم فهذا مما يدل على أن العلم أنه لا يكون في من كل وجه للفاضل ولهذا ذكر العلماء أيضا في مسألة الترجيح كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في رسالتي في اختلاف العلماء وقول من قال إن المقلد يأخذ بقول أعلم العلماء وهذا قال به بعض أهل العلم كما ذكر هذا الشاطبي بل ذكر الإمام الشاطبي أن من سال رجلا يعلم أن غيره أعلم منه فيكون هذا من اتباع الهوى فذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا ليس بلازم دائما أن يكون الصواب هو مع الأعلم. فقد يكون الصواب مع من دونه فالمقصود أن هذه الوقفات ينبغي أن يتنبه لها وأن يقف عندها طلاب العلم ليدركوا هذا الأصل العظيم الذي عليه العلماء في التجرد الحق مع احترام أهل العلم وأنه لا يحجر على مجتهد وعلى ناظر كما يدعي بعض المتعصب أنه لا يستدرك على فلان وكذلك لا يسلك المسلك الآخر السيء وهو الجرأة على العلماء وإنما يحترم أهل العلم ويعرف لهم قدرهم مع النظر ومع التدبر لكلامهم كما أن إذا تدبرنا النصوص بقصد التفقه فكذلك أهل كلام أهل العلم ينبغي الوقوف عنده لمعرفة الصواب من الخطأ وتصويب المصيب وكذلك التعدم مع المخطي بأن يكون الوقوف عند كلامه على وجه التصويب لا على وجه التشهير والتنقص من العلماء فالمقصود أن شيخ الإسلام عندما ذكر هنا أن هذه الأسماء متكافئة هي بين المترادفه والمتباينة فلا يصح أن نسميها مترادفه على الإطلاق ولا متباينة على الإطلاق تقال يقال هي مترادفة باعتبار متباينة باعتبار كما ان قلنا في الرجل الذي توسط بين رجلين إذا أخذنا للإسم المطلق نقول هو متوسط وإذا أردنا أن نفصل في حاله نقول هو جاهل من وجه عالم من وجه لكن هذا لا يعني أنه لا يقال أنه متوسط فهذا حق وهذا حق نعم. قال رحمه الله وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن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 يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة نعم ذكر شيخ الإسلام أن هذا التنوع أنه لا يضر في التعبير عن المسمى قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن قد ذكر شيخ الإسلام في موطن أن الأصل في أسماء المخلوقين أنها أعلام وليست بأوصاف إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها اسماء وأوصاف وكذلك أسماء القرآن والقرآن هو كلام الله ليس بمخلوق فأسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف بخلاف وكذلك أسماء كتابه فهي أعلام وأوصاف وأما أسماء المخلوقين فالأصر فيها أنها أعلام وليست أوصاف فقد يتسمى بمحمد أو أحمد من لا تقوم به هذه الصفة وكذلك بعبد الرحمن أو بعبد الله من لا تتحقق فيه هذه الصفة وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد كلها تدل على مسمى وعلى ذات واحدة فليش دعاءه باسم من أسمائه الحسنة مضادا لدعائه باسم آخر ليس هذا مضاد أن تدعو الله أو الرحمن كما قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنة ولهذا يلاحظ أن من دع الله باسم من أسمائه لم يكن مشركا، لأنه يدعو الله فلو دعاه في كل موطن باسم من أسمائه لا يقال أنه مشرك لكن قد يقال أنه مقصر في أدب الدعاء في أنه يدعو الله عز وجل باسم من أسمائه مقتضى الفقه أن يدعو بما يتناسب مع الحال مثل أن يقول يا رحيم أنصرنا على الأعداء فهنا يقال أنه خالف أدبا من أداب الدعاء فإن الله يتوسل له بصفاته التي متضمنة الأسماء لها في كل مقام بما يناسبه فيقول يا عزيز انصرنا على أعدائنا يا قوي انصرنا على أعدائنا ويستغفر فيما في ب ب بأسمائه التي هي مقتضى الرحمة والمغفرة فالمقصود أن من دعا الله عز وجل باسم من أسماء الله عز وجل لم يكن مشركا ولا يقال أنه دعا غير الله قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم أسماء الله عز وجل تدل على الذات وتدل على الصفات ولهذا ليست هي أسماء مجردة وإنما هي أعلام وأوصاف كل اسم يتضمن صفة ولهذا تنوعت الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل وهو مستحق لها كلها ولما تضمنته من كمال وإلا لو كانت بمعنى واحد لكان هذا من العبث أن يدعى بأسماء متعددة متنوعة في ألفاظها ويتدل على معنى واحد بل هي متنوعة في معانيها ولهذا هي تدل على الذات وتدل على الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم العليم يدل على الذات على ذات الله عز وجل وعلى صفة العلم والقدير يدل على الذات وعلى صفة القدرة ولهذا كل اسم يصح أن يستدل به على الذات وعلى الصفة والرحيم يدل على الذات والرحمة يدل على ذات الله عز وجل ولهذا قال العلماء هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات فباعتبار دلالة الرحمن والرحيم والغفور والعزيز والقوي باعتبار دلالته على الذات هي مترادمة ولدع الله أو دع الرحمة لكن باعتبار دلالته على الصفات هي متنوعة. نعم. قال رحمه الله ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غولات الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين.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 وإجراءه على ظاهرها، فقوله من جنس قول غلاة الباطنيه الباطنية يعني هؤلاء الذين ينكرون دلالة الاسم مع قولهم بالظاهر قولهم من جنس قول الباطنية القرامطة الذين يعطلون الأسماء والصفات بل ينفون عن الله النقيضين يقولون ليس هو حي. ولا ليس بحي لأنهم يقولون لو كنا هو حي لشبهناه بالموجودات ولو كنا ليس بحي شبهناه بالمعدومات فينفون عنه النقيضين، فيكون لازم قولهم أنهم شبهوه بالممتنعات لأن الذي ليس هو حي ولا ليس بحي هو الممتنع قال بل ينفون عنه النقيضين والنقضان هو ما يمتنع اجتماعهما قال فإن أولئك القرامط الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض لم ينكروا الأسماء لأنها أعلام محظة كالمضمرات لأن المضمرات إنما تدل على الأعلام المحظة وليس فيها معاني ولهذا الضمائر ليس فيها معاني وإنما تدل على الذات بخلاف الأسماء فإنها تدل على الذات وتدل على وصف وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسن من صفات الإثبات هذا الذي أراده هؤلاء القرامطة والباطنية ولهذا لما نظروا إلى معنى الحي وأن فيه مشابهة كما ادعوا المشابهة بين الحي والحي نفوا هذا الاسم لما تضمن من معنى فهم لم يقصدوا نفي الاسم لمجرد دلالته على الذات وإنما لما يتضمن من معنى فتوهموا المشابه بين الحي والحي فأرادوا تنزيه الله عز وجل بحسب دعواهم إن صدقوا في تنزيه الله عز وجل عن المشابه مع أن المقرر في هذا أن الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في الحقائق كما هو مقرر قال فمن وافقهم على مقصودهم كان مع جعواه الغلوة في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك هذا كما تقدم أن هؤلاء الذين نفوا النقضين إنما أرادوا نفي المعنى فهؤلاء إذا قالوا نثبت المعنى إذا قالوا نثبت الاسم دون المعنى يكون هؤلاء قد وافقوا أولئك مع غلوهم ومع دعوة غلوهم في إثبات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 هل مراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن أنه عليه الصلاة والسلام فسره لهم كاملا بلفظه أم أنه أراد أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين القرآن شيخ علساء يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما أشكل عليهم فالقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة وكان يبادرهم أحياناً إلى التفسير وأحياناً يبين لهم ما أشكل عليه كما بين لعدية بن حاتم قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فبين أن هذا ليس كما فهم أن المقصود أنه أتى بحبلين أحدهما أبيض والآخر أسود وإنما قال إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل فهذا تفسير لمن استشكل شيئا من القرآن والأصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن سكتوا عن شيء فإن سكوتهم عن علم وفقه ولهذا لما استشكلوا بعض الأشياء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فبين لهم ذلك واحيانا يعرفون تفسير القرآن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فكانوا يعرفون هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالقرآن بلفظه ومعناه إما أنهم تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنهم عرفوه بلغتهم أو عرفوه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل هل من طريقه تنصحون بها في الجمع بين حفظ القرآن لفظا ومعنى هي طريقه السلف وهو الجمع بين الحفظ وبين معرفة المعاني والتدبر والعمل مع التوكل على الله عز وجل فالامر ميسر على من يسره الله عليه لكن أكبر الاخطاء التي عليها الناس إلا من رحم الله أنه لا يوجه الطلبة إلى هذا إلا بعد مضي فترة من الزمن بل ربما يموت الرجل وهو لم ينبه أو لم يتنبه لهدي السلف فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه في تعليم الطلاب وفي مدارس التحفيظ أن يعتنى بجانب التفسير كما يعتنى بجانب الحفظ وأذكر أن في مجلس من المجالس الرسمية وممن يحضر من بعض المسؤولين عن التحفيظ فذكرت هذا الجانب وهو أن ينبغي أن يعتنى بالتفسير مع الحفظ فذكر بعض من يقوم على هؤلاء أن هذا غير ممكن لأن الطلاب لا يمكن أن ترتقي أفهامهم للتفسير ولأنه لا يوجد لدى هذه المدارس من الأكفاء الذين يقومون بالجمع بين بالضبط الألفاظ والتفسير فيكون هذا من التفسير الذي ينبغي أن يسعى في إيجاد من يجمع بين الأمرين بين ضبط اللفظ وضبط المعنى فإذا تعذر فنحن في كل دراستنا الآن نتلقى هذا العلم عن شيخ وهذا العلم عن شيخ فيجمع في هذه المدارس بين معلم يعلم الطلب التجويد ومعلم آخر يعلمهم التفسير وأما القول بأن أفهامهم لا ترتقي لهذا فهذا غير صحيح وهذا مخالف لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن هؤلاء الطلبة يخاطبون أيضا بما يعقلون من القرآن وما ينبغي لهم أن يعتنوا بمعرفة معانيه في هذه السن المبكرة بارك الله فيكم يقول هذا السائل كيف نوفق بين قول أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تضلني إن تكلمت في القرآن بغير علم وبين تفسير التابعين للقرآن بالاستنباط نعم قول أبي بكر غير مخالف لقول من فسر القرآن بالاستنباط لأن الاستنباط من العلم استنباط من العلم وهنا الاشتباه عند الناس فقد ظن أن أبا بكر رضي الله عنه أنه لا يستنبط بل استنبط عندما روجع في قتال مانعي الزكاة ورد على من ناظره في هذا قال والزكاة حق الماء فكان أبو بكر رضي الله عنه يستنبط ويجتهد ولهذا في كثير من المسائل كان له اجتهاد وقد خالفه من خالفه في بعض المسائل وكان الحق معه في, في تجهيز جيش اسامه وقد خالفه من خالفه فقال إن الله لا يخذل نبيه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حياته وبعد موته أن الأمر تغير والحال تغيرت فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن الأمر على ما هو عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء ويموت على ذلك ثم يخذله الله عز وجل فكان الحق في هذا مع أبي بكر فالمقصود أن الاستنباط هو من نوع العلم وأبو بكر رضي الله عنه يقصد أنه لا يتكلم في هذا برأيه المجرد وأما الاستنباط الذي مرجعه إلى العلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بهذا ولكن كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو بكر من الورع في هذا الباب ما لم يحصل لمن بعدهم نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل نقل ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه أن الترادف المطلق في الألفاظ العربية غير ممكن فنرجو توضيح ذلك حفظكم الله سيأتي في كلام الشيخ الإسلام في هذه الرسالة والتنبيه على هذا إن الشيخ الإسلام ذكر أن الترادف في ألفاظ القرآن السنة أنها معدومة أو قليلة وأما في لغة العرب فإنها قليلة وسيأتي التنبيه على هذا نعم بارك الله فيكم هذا أحد الاخوه يطلب توضيح الفرق بين المعاني المطلقة والمقيدة نعم أن المعنى المطلق هو أن يجعل للمعنى المطلق اسم يدل عليه مثل ما نقول الأسماء المتكافئة فالعرب لهم طريقة في وضع أسماء لبعض الحقائق تغني عن الكثير من الكلام ثم يأتي من يفصل مثل أن يقول في هذه الأسماء المطرقة أنها هي باعتبار مترادلة وباعتبار متبينة هذا حق لكن اختصار هذا الكلام هو أن يجعل اسم لهذه الحقيقة مثل أن يقال هذا وسط بين طرفين يغني أن تقول هو متوسط هو بين هذا وبين هذا فالمقصود أن الأسماء المطلقه هي التي إذا أطلقتها فيتدل على الحقيقة دون قيد مثل أن تقول الكلام هو اللفظ والمعنى فهذا الاسم وهو الكلام في دلالته على الحقيقة على حقيقة اللفظ والمعنى هذه دلالة مطرقة بخلاف ما لو قلت إن الكلام هو اللفظ فإن هذا معنى مقيد يطرق على اللفظ أنه كلام لكن كلام مقيد ولهذا لا يكاد يطرق الكلام إذا أريد به اللفظ والمعنى إلا أن يقيد كأن يقول المتكلم قلت في نفسي كلاما كما قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما زورت في نفسي فعرفنا أن هذا معنى مقيد نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أن المتكافئ قسم خاص من أقسام الألفاظ نعم إذا نظرنا إلى المعاني المطلقة فهو قسم، وأما إذا أردنا أن نفصل فقد نلحقه بأحد النوعين باعتبار وبنوع آخر باعتبار بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين